حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اني حظه حبك حظه والما حظه شي يعوضه حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي يحظه حظك حظه والما حظه شي يعوضه صاير اشواقي مالانا يا اللي بروحي روكبانا حبك نضى من يرفض الله فنغى حبك علي المرتضى نبغي من الله عذوب ضيق هواك على الهوى يا علي يا اشفد وهكف انت ياخذ كنوه تمطر ندا وجعضوب ضيق هواك على الهوى يا علي يا اشفد وهكف انت ياخذ كنوه انا مو حلم انا انت للعشق ربانا انا, أنا محلمان انا انت للعشق ربانا اسمعني عشان المضار ويلاعبوا القطار هوكاني المرتضى نبضي من المظهر الدنيا بعدك زايده من هالزمان متلبده ضل فيها متهن الردى شي اللي حدا عم ما بدا الدنيا بعدك زايده من هالزمان متلبده ضل فيها متهن الردى شي اللي حدا عم ما بدا alikinnas damyana elakom rouh ashgana alikinnas damyana elakom rouh ashgana hastoulina a'al elhawa be'ourina dagh elfawara hobbak 'aleik إن مرتضى نبي من الله الرضا حبك عاصف العالم بعن اختفى بس انت شخصك شايف الناس حبها عاطفه يا علي حبك عاصف بالعالمي بعن اختفى بس انت شخصك شايف ذهب من صفو وجداننا ومن الشمس ذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عاميانا عين الغزال ما من الله الرضا خوا والما حظ شي عوض تقعدي كموا من يرفض الله فضلها حبك علي المرتضى نبي من الله رضا